خلق, خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائب وَتُنْ وَلَا نَعْصِي وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا